رمز عينا بريد ا ل م ح ب ة وبين قلبي وقلبها باقي الناس ما بيفهمونا عينا في ا ل و ص و ن ا رمز عينا بريد ا ل م ح ب ة

وبين قلبي وقلبها باقي الناس ما ب ي ف ح م و ن ا عينه في الوصونه

ما ب ن ا م ن فراق الحبايب إ ن م ا الغص واجب قصرو في الكفاله ي ط ي ل و ن

عرفت المحبه قلت ازرق وثعبه والمفارق كمان لي فاطمونا عينه في الوصول جال جال

「バイバイ」「バイバイ」「バイバイ」

ارحمونا اين في <تصفيق> الوصول